اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ن ا جاك قلبي خاشعا なかっこいい。 السر و ا ل إ ع ل ا ن يا من ح ف ظ محمدا وحبيبه في ا ل غ ر يا ذا آل المن و ا ل إ ح س ا ن فرج كروب المسلمين جميعهم يا رب يا رب فرج كروب المسلمين جميعهم واحفظ علينا نعمه ا ل إ ي م ا ن يا حبيب القلب الله خير البرايا